إلى درسنا الأول من دروس السيرة النبوية بعد المقدمات التي انتهينا منها نعود مرة أخرى إلى الدرس الأول وهو نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتم الذي نشأ رسول الله في ظله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 وأن العرب خير من غيرهم من الأعاجم الجواب عن هذا أيها الاخوه هو أننا إذا نظرنا <تصفيق> إلى الإنسان من حيث هو انسان إلى الأعراق الإنسانية من حيث هي العرب الأعاجم على اختلافهم فهم كلهم سواء وهذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول نعم لا فضل لعربيا على عجميا إلى اخره لكن إن نظرنا إلى العوارض فلا شك أن الناس يتفاوتون علوا وانخفاضا حسب العوارض التي تكون ف التقوى والعمل الصالح ترفع الإنسان الأعجمي إلى مستوى باسق والانحراف والفسوق والعصيان تهبط بالعربي إلى الدوم نعم والوعاء يشرف بشرف ما فيه وينحط الوعاء بدنو ما فيه فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما تحدث عن نفسه ونسبه وقال انا خيار من خيار من خيار انما انا بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم ارتفاع هاشم بني هاشم وارتفاع قبيله قريش وكلانه بسبب ان الله عز وجل شاء ان تكون بعثه المصطفى منهم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 حامل به وسرعان ما توفيت امه بعد ذلك ايضا بسنوات <تصفيق> وكان يكفله جده توفي هو الآخر. ولا شك ان فينا من قد يسال فيقول لقد علمنا ان محمدا صلى الله عليه وسلم كان حبيبا الى رب وكم أثنى الله عز وجل عليه في قرآنه يعني كثير أن يربى محمد صلى الله عليه وسلم في ظل ابوين يحطانه بالدلال والرعاية والحماية كأي طفل فيما اختار الله عز وجل لنبيه المصطفى اليتم الجواب عن هذا أيها الإخوة ما ينبغي أن نعلمه من أن الله علم أن محمد سيتهم بأنه كان إنسانا يطمح إلى العلو يطمح إلى الرفعه إلى الرئاسة وأن دم الرئاسة كان ينبض في عروقه نعم ولو أنه نشأ في ظل أبوي وترعرع بينهما لربما جاء من يقول وقد قالوها أن محمد عليه الصلاة والسلام اصطنع النبوة واصطنع الرسالة من أجل أن يركب متن العرب ويبني لنفسه من ظهورهم عرشا يتبوأه ومن أجل أن يصل إلى الرفعة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 يعني رفعة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشيء الثالث الذي ينبغي أن نتبينه استرضاعه في بادية بني سعد وكيف وقع هذا الشرف على امرأة فقيرة وهي حليمة السعادية. هذه نقطة ينبغي الوقوف عندها مليا قلت لكم إن باري سبحانه وتعالى شاء أن ينشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا حتى عن أسرته في الفترة التي يربض فيها الطفل ويتلقى فيها ما يتلقاه من خلق ومن مبادئ وما الى اخره كان النبي عليه الصلاه والسلام فيها ينمو وينشا ويترعرع في بيت فقر في بيت لم تكن له اباه ولا شيء من العكس ابتها ليتمها الفقراء لفقرها الناس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 حتى تحولت بادية بني سعد من نقيض إلى النقيض كانت في تلك السنة تلك البادية قاحلة مجدبه وكانت ضروع الانعام فارغة وكانت الانعام نحيلة هكذا كان العام في تلك البادية كلها ما إن حل هذا الطفل في تلك البادية؟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 طبعاً لماذا؟ لأنهم لاحظوا الارتباط الزمني بين الساعات التي جاء بها فيها بهذا الطفل إلى هذه البادية والتقم الثدي حليمة وأخذت ترضعه تطعمه من جوء ترعاه في تلك الفترة ذاتها انقلبت الحال بالنسبة للبادية كما قلت لكم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 وهو الذي جعل الغيوم سبباً للأمطار والغيوم لا تفعل شيئاً وهو الذي جعل الأبخرة سبباً للسحب والأبخرة لا تفعل شيئاً لكنها روابط جعلية أقامها الله سبحانه وتعالى والله هو الخالق للأبخرة وهو الخالق للسحب وهو الخالق للمطر وهو الخالق للنبات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 نبيه الطفل وقد كرم في هذه البادية رأى نبيه الطفل وهو يلتقم ثديا يشبعه من جوع رأى نبيه الطفل وأهل هذه البادية يرعونه رعاية دقيقة وسامية ما العجب في أن يكرم الله أهل هذه البادية بالمقابل فيشبعهم أيضا من جوع يرويهم ايضا من ظما كما اكرم اهل هذه الباديه نبي الله الطفل شيء طبيعي ان يكرم الله بالمقابل اهل هذه البادية اليس كذلك طبعا هذا يقال لمن امن بالله عز وجل اما من لم يؤمن بالله فلنا معه حديث آخر ونسأل الله عز وجل لهدايه لنا جميعا أنا أتعجب من النقيض أيها الإخوة أنا أتعجب من خلاف ذلك لو أن هذا الطفل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم استقر في تلك البادية وترعرع ونمى ولقي الرعاية في احضان حليمه السعديه وكان رعايته وشباعه بعد كل جوع وريه بعد كل ظما في هذا المكان ثم نظرت فوجدت ان هذه الباديه تعاني من سغب تعاني من جفاف اهلها جياع مسكين ضلوع الانعام فارغه هذا هو الذي يثير العجب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 أخذ أخانا القراشية فهو يضجعه ويسوطه هناك يعني يظنون أنه عم يأكل أتل نعم. فهرعت السيدة حليمة وإذا برسول الله طفل عائد من تقع اللون مصفرا أعادته عند إذن حليمة نعم إلى مكة خوفا من أن يحل به مكروه وهو ما حكمه هذه الحادثة هل هنالك يعني في كيان الانسان علقه هي حظ الشيطان لو كان الامر كذلك لو كان في غده الشر بكيان الانسان ممكن كل واحد يشغله عمليه واذا بغده الشر تذهب ولكن الامر ليس كذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم ورد طاهرا مطهرا لكن شاء الله عز وجل ان يجعل من هذه الحادثه ارهاصا يعني مقدمه بين يدي نبوته صلى الله عليه وسلم حادثه بقيت غامضه بقيت تحتاج الى التفسير ما الذي حدث كيف هذا ما مات والأمر وهو حدث ذلك عن نفسه وعندما كبر المصطفى صلى الله عليه وسلم عاد فذكر ذلك مره اخرى الحكمه في هذا ان الله عز وجل يريد ان ييسر لنا سبيل الايمان بنبوته صلى الله عليه وسلم من جمله الوسائل التي تقرب الينا هويه محمد عليه الصلاه والسلام نبينا هذه. هذه الارهاصات الحوادث الغريبه التي حدثت له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 امر خارق للعادي نسميه ارهاص يعني مقدمه غامضه عندما تنزل الوحي على المصطفى صلى الله عليه وسلم واعلن عن نبوته فسر هذا الارهاص فكان ذلك سببا من اسباب سرعه الإمام لمن علم هذه لذلك اهل البادي كلهم امنوا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم لانهم علموا هذه الحادثه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 المره الاولى قلت للغلام الذي كان يرعى معي الاغنام لو نظرت إلى اغنامي أيضا لعلي اذهب الى مكه فاسمر مع القوم كما يسمروهم قال الغلام افعل يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فنزلت ودخلت مكه فسمعت صوت معازف وغناء من دار من الدروس قالوا هذا عرس فتحولت إلى المكان وجلست ما إن جلست حتى ضرب الله عز وجل على أذن الرقاد فرقدت إلى, إلى وعج الشمس ما, ما سمع شيء ولم يستمتع بشيء مما جلس من أجله أقول ومرة أخرى فعلت مثل ذلك وأكرمني الله عز وجل بمثل ذلك يعني حجبني عن هذا الامر هذا هو المشهد الثاني ايها الاخوه فتعالوا نعود اليه بالتفصيل وبالشرح وبالتحليل اولا رحله المصطفى مع عمه الى الشام ثابته يقينا و المكان الذي وصل اليه المصطفى صلى الله عليه وسلم معروف ومن شاء راه نعم طيب قلنا ان الله عز وجل الهم القوم ان يمروا على راهب هناك هذا الراهب راى هذا الطفل واخذ يكلمه ويساله الى اخر ما ذكرنا ما الذي نفهمه من هذا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 بحيره بحيره كان نصرانيا وكان بصيرا بالكتب السماويه قرأ الانجيل وقرا التوراة وتبينها تبين الصحيح منها من الضحي ومن ثم لدى سؤال والبحث علم ان محمدا صلى الله عليه وسلم سيكون نبيا كيف علم بشهاده الكتاب المنزل على سيدنا عيسى الانجيل وبشهاده ما انزل على سيدنا موسى التوراة فالباري عز وجل شاء بحكمته الباهره ان يبرز لنا هويه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وهو لا يزال طفلا هذه الشهاده قد يقول قائل طيب لكن ها هنا ها نحن نجد كثيرين من امثال بحيره اليوم لا يقيمون وزنا لهذه الشهاده الجواب عن هذا اجابه الله عز وجل عندما قال ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امانيه وإنهم الا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله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 قال نعم وأشد أعرف أن الله أرسل أمينه في سمائه إلى أمينه في أرضه فبلغه الرسالة فكان محمد أمينا بعد أمانة سيدنا جبريل أما ابني فلا أدري ما كان من شأن أمها هذا كلام عبد الله عليه سلام الذي كان يهوديا كلام الله سبحانه وتعالى في هذا واضح اليهود الذين كانوا في المدينة المنورة بني قريضة وبني قينقاع بن النظير كانوا دائما يستفتحون على الأوس والخزرج كلما اشتدت الأزمة بين اليهود وبينهم كان اليهود يقولون لقد حانت بعثة نبي أما قريب فلسوف نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإيرام دائما كانوا يكررون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 فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به إذن هذه هي النقطة الأولى في هذا المشهد ذكرنا الحكمة من رؤية بحيرة والحديث الذي جرى بين بحيرة وبين عم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نقف عند الظاهره الثانيه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 وانا لا اريد ان اكون كلا عليك سبحان ضبي كلا جل جلال الله القائل وانك لعلى خلق عظيم لكن هذا الخلق انما صاغه الله عليه لانه نبي لا لانه عقري ولا أنه عظيم ولانه ولانه نعم كل هذه المزايا موجوده فيه لكن معين هذه المزايا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 فلم يستيقظ إلى وقد انتهى كل شيء سؤال ألم يكن اولى برعاية الله لرسوله أن يبعد عنه هذا كله يعني مفروض انه ما يخطر بال ابنه يكون يعني لسه أفضل لماذا يترك الباري رسوله المراهق بهذه السن لغريزته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 لكن حماية الله ابعدته وعصمته ما الدليل على هذا الدليل أنه حاول اهتاجت بين جوانحه الرغبة ورغب أن يعني يجلس في مجلس من هذه المجالس ليطرب ليسمع صوت المغنيات وإلى آخر ما هنالك ولكن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 ننتقل إلى المشهد الثالث المشهد الثالث عنوانه تجارته صلى الله عليه وسلم بمال خديجة وزواجه منه الأحداث صارت بشكل تقليدي يعني ما في شيء جديد إلى أن كان له من العمر صلى الله عليه وسلم خمسة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 في هذه الرحلة للمصطفى صلى الله عليه وسلم نعم فعجبت خديجة رضي الله تعالى عنها به وبما سمعته عنه وبما رأته من أمانته فكلفت صديقة لها اسمها نافيسة من منيه كلفتها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 برسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة هذه كانت قد تزوجت قبله مرته قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان ناهز عمرها الأربعين في حين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره لا يزيد على الخامسة والعشرين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 ذات شخصيه قويه وذات فكر نابض نعم فهذه المراه ستكون مصدرا لخير كبير ولتربيه عظمى الغريب ان الشيء الاول الذي ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه في عقبات الدعوه السيده خديجه الدرجه الثانيه يجيبها ابو طالب على الرغم من أنه لم يكن مسلما ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب خديجه لهذا الذي أقوله لكم والله عندما توفيت خديجة يقول جابر رضي الله عنه حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها حزنا شديدا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 بل ربما انت الذي تعطيهم نعم وتدعوهم الى الله عز وجل فسرعان ما تدخل الثقه بذلك في قلوب هؤلاء الناس الوقت يبدو انه قد ادركنا النقطه الاخيره عن زواج الرسول الله والحديث في هذا طويل في الاسبوع القادم ان شاء الله والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد على نعمة كل نعمة أنعمت بها علينا اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما لك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق اللهم ما عبدناك حق عبادتك ما شكرناك حق شكرك ما ذكرناك حق ذكرك ولكنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك فنسالك يا رب بغناك عنه وباختقارنا إليك أن تعطينا الساعه سؤلنا يا رب أعطي كل واحد منا في هذه الساعة يا من يرى مكان يا من يسمع كلامنا يا من يعلم سرنا وعالميتنا أعطي كل واحد مننا سؤال يا رب العالمين بما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 صلى الله عليه وعلى اله وسلم وسائر بلاد المسلمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الامي الحبيب العادل قدر العظيم الجا وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين